أيها الاخوه أمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن كل ما يعبد من دونه ومن أعظم ما يعبد من دون الله عز وجل هو الهوى كما قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وقال بعض السلف ما من إله يعبد في الأرض أعظم من الهوى وقد بين الله عز وجل أن اتباع الهوى يضل عن سبيله فقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وأصل الهوى هو محبة النفس وهي تعبد من دون الله عز وجل ولهذا كان مما يعرف به استقامة العبد على الهدى أن يقوم بحقيقة العبودية عند مخالفة النفس فإذا كان أصل الهوى هو محبة النفس حينئذ لا يعرف أن العبد ممن يعبد الله عز وجل أو ممن يعبد هواه إلا إذا جاءته أوامر الله عز وجل على خلاف هواه على خلاف ما يحب حينئذ تكشف هذه المحنة باطن العبد وتظهر حقيقته فإن كثير من الناس يقولون بألسنتهم لكن لا تتصف قلوبهم بما يقولون ما أسهل ان يقول العبد الحب في الله والبغض في الله وان يقول الرجل ينبغي للعبد أن يحب لربه وأن يبغض لربه لكن ما أشق هذا على النفس حال العمل به فمضت سنة الله عز وجل أن يبتل الناس بما يخالف أهواءهم ليتبين من يقوم بحقيقة العبودية ممن لا يفعل فعلى كل عبد أن يعلم هذا علم قلب يورثه حالا يعبد الله عز وجل به وليس علم لسان فقد نعى رب العالمين على أقوام فقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقال بعض السلف اتباع الهوى في الديانات أعظم من اتباع الهوى في الشهوات فهذا باب في غاية الأهمية إذا خرج العبد عن مقتضى اتباعه للكتاب والسنة وارتمى في احضان بدعه معينة فإذا أحب العبد هذا الطريق وسلكه صار بالنسبة له هوا فيبغض أحكام الله عز وجل إذا جاءت على خلاف ما يهوى وهذا موجود في كثير من الناس أن يخرج العبد عن مقتضى التسليم للكتاب والسنة فيدين لرأيه أو لعقله أو لاتباع شيخه أو لذوقه ووجده فيورث ذلك القلب حالا معينة يدين بها حينئذ تأتيه كلمات الله عز وجل وبيان النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف ما وقر في نفسه يضيق ذرعا بكلام الله عز وجل ولهذا كان السلف الصالح يسمون أهل البدع أهل الأهواء فمن خرج عن مقتضى الكتاب والسنة فإنما ذلك لاتباعه للهوى وقد روى البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وعبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة له وغيرهما عن أبي نعيم البلخي وكان صديقا لجهم بن صفوان فقلاه وذكر أنه مر يوما بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وكان جهم بن صفوان لا يؤمن بالعرش ولا باستواء الله عز وجل عليه وكان يرى أن الله عز وجل هو هذا الهواء لا يحويه مكان دون مكان فلما مر بهذه الآية على خلاف ما اعتقد قال لو أن لي بها قوة لحككتها من المصحف أو كلمة نحوها فانظر ما بلغ به الهوى ابغض كلام الله عز وجل وقد ذكر جماعة من السلف. أن أحمد بن أبي دؤاد وهو وزير الدولة العباسية في زمان المحنه كتب على استار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم والآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكان هذا الرجل لا يؤمن بأسماء الله عز وجل ولا بصفاته فالله عنده لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فأراد أن يقول إن اتصاف الله عز وجل وتسميته بالعزيز الحكيم والسميع البصير والعلي العظيم هي مجرد أسماء لا تدل على صفة فإمعانا في إثبات هذا خالف الآية القرآنية ليقول لا حرج في أن تنتهي الآية بأي اسم فهذه الأسماء على الحقيقة كلها واحد فالسميع والبصير والعزيز والحكيم أسماء مجردة لا تدل على سمع ولا بصر ولا عزة ولا قوة ولا حكمة وامضى بقوة الدولة هذه البدعة وكتبها على أسفال الكعبة فالهوى يبلغ بصاحبه إلى غاية أن يكون عبدا له كما ذكر الله عز وجل حينئذ ينبغي العبد أن يراجع القلب وأن يعرف حقيقة العبودية التي أمر بها وهي تمام التسليم لله عز وجل ولا يعرف هذا إلا عند غلبة الهوى وقد تقدم ذكر شيء من هذا ليس الشأن أن يعبد العبد ربه عند توالي نعمه عليه إنما الشأن أن يعبد العبد ربه عند ابتلائه بالمصائب والبلايا وقد روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض الله عز وجل ولد العبد قال لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله عز وجل فماذا قال عبدي ماذا قال عبدي في هذا الموصل الموطن الذي قبض الله عز وجل فيه ثمرة فؤاده ولم يقل هذا حينما يرزق العبد بولد فإن الناس في هذا المقام كلهم يحمدون ربهم لكن في مقام أن يقبض الولد ويقبض ثمرة الخل ليس كل أحد يحمد ربه فالله عز وجل يخص هذا الموضع بهذا السؤال ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يعرف تمام التسليم عند ورود ما يبغض القلب فكن من هذا على ذكر فهذا أجل امتحان يقع فيه العبد وفي الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه الاوسط والبيهقي في الشعبي من حديث ابن عمر وانس ابن مالك رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات غشية الله في السر والعلم وكلمة الحق في الرضا والغضب فليس الشان ان يقول العبد كلمه الحق في الرجل اذا رضي عنه فكل احد اذا رضي قال خيرا انما الشان ان يقول العبد كلمه الحق اذا غضب اذا غضبت الرجل وقع في امتحان جليل فلا ينجو الا من كان لله عبدا لا يتبع الهوى وأصل الهوى كامن في القلب لا يسلم منه أحد وإنما نهى الله عز وجل عن اتباعه ولم ينه عن وجوده إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى لكنه موجود فمعلوم أن الرجل إذا قال فيك ما يغضب ان هذا يولد في القلب حالا لكن هل يجوز للعبد ان يتكلم في الناس بما يجده في قلبه ام بما يرضى عنه به ربه فاصحاب الاستقامة على الحقيقة واصحاب العبودية الحقة لا يقولون ولا يفعلون وفق ما يجدونه في قلوبهم ولكن بما يرضى به عنهم رب العالمين فقال عليه الصلاة والسلام كلمة الحق في الرضا والغضب وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط لكن إن انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء فهذا هو حقيقه هذا الدين الا يغضب العبد لنفسه والا يجعل لها مقدارا ولا وثنا وان يكون الغضب كله اذا انتهكت محارم الله فان جماعه من الناس لا يفعلون هكذا فاذا احبوا عبدا تغافلوا عن سيئاته وإذا أضغبوا عبدا تغافلوا عن حسناته يحكمون بين الناس بالهوى لا بالهدى وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتل بعير لصفيه بنت حيين رضي الله عنها وعند زينب فضل ظهر اي عندها بعير ليست لها به حاجة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي بعيرك صفية فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر وفي حديث يانس فهجرها ثلاثه اشهر وفي الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها ان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ارسلن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش نفسها رضي الله عنها وكانت تسامي عائشه في المنزله وكان رسول الله يحبها فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أزواجك يسال لك العدل في ابنة أبي قحافة فلم يهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس من المواضع التي انتهكت فيها محارم الله إنما تكلمت في نبيه من الغيرة سائلة لا متشكية فلم يهجرها رسول الله ولم يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم بخلاف الموصن السابق لما قال لزينب أعطيه صفية فوقعت في أمرين الاول الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له وربما لم تكن زينب على علم بهذا فهي المسألة الثانية أنها تكلمت في صفية بالغمص فلمزتها بأصلها وقالت أنا أرطي تلك اليهودية حينئذ غضب رسول الله لما انتهكت محارم الله ولم يحم لغضبه شيء ولم يكتفي من زينب بكلمة هجرها ثلاثة أشهر وهي نادمة مستغفرة راجعه لكنه غضب لمحارم الله عز وجل وقد قالت مرة عائشة له كما في الصحيح حسبك من صفية كذا وكذا تريد انها قصيرة فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته فهذا هو دينه وهذا هو تمام العبودية بخلاف ما يفعل كثير من الناس اذا انتهكت محارم الله لا يغضبون ولا يتكلمون ولو تكلموا لينوا المقالة وأضعفوا القول فإذا انتهكت حرماتهم وعدى بعض الناس عليهم لم يقم لغضبهم شيء فيكلمون ويخاصمون ويضحكون ويعبسون تبعا لما يجدونه في قلوبهم يجد في قلوبهم غيظا فيتحرك تبعا لهذا الغيظ ويجد فيه رضا فيتحرك لهذا الرضا تقدما بين يدي الله ورسوله ولم يكن نبينا هكذا قط ولا كان هكذا ديله وفي سنن ابي داود وعند النسائي في سننه الكبرى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ بن جبل والله اني لا أحبك مرتين فاي رجل يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاوز القنطره فان اقسم النبي على حبه فذاك الذي لا يبارى ثم وصاه وصية المحب فقال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم إن هذا المحب هذا الذي أقسم النبي على حبه جاءه مره الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغدات مما يطول بنا فلان وفي بعض الروايات في صلاة العشاء قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه أشد غضبا منه يومئذ وفي حديث معاذ انه جعل يقول له افاتن انت أفتان انت ثلاث مرات غضب غضبا وصفه معاذ بقوله ما رايته في موعظه اشد غضبا منه يومئذ فكونه يحبه لا ينافي ان يغلظ له إذا كان الأمر معلقا بحقوق الله عز وجل بخلاف بعضهم إذا أحب فوقع من يحب في معصية الله ورسوله إن أراد أن يتكلم لين العباره وقدم العذر قبل الكلام وبعده ولم يكن هكذا نبينا وفي الصحيحين وغيرهما أن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه وكان الصحابة يعلمون هذا لأسامة فلما قتل أسامة رجلا في بعض المغازي وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي أن هذا الرجل لم يكن يدعو المسلمين شاذة اللي اتبعها يضربها بسيفه لم يكن يرى رجلا من المسلمين إلا قتله قال جندب فاغتفله رجل من المسلمين أي أصاب غفلة منه وكنا نتحدث أن الرجل هو أسامة فلما غافله أسامة ورفع عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله فلما جاء الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعظم هذا جدا فقال اسامه وهو في المجلس يا رسول الله انما قالها يتعوذ من القتل فقال له كيف تصنع بلا اله الا الله قال يا رسول الله استغفر لي فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله قال استغفر لي قال كيف تصنع بلا إله إلا الله فما زال يكررها ولم يستغفر له إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء هذا هو دين الإسلام وتلك هي حقيقة العبودية فمن لم يكن كذلك فهو على خطر عظيم ويخاف عليه من سوء الخواتيم فإن الله عز وجل يزن العبد يوم القيامة بقلبه وفي الصحيح يات الرجل العظيم البديل لا يزن عند الله جناح بعوضة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فاعلموا ايها الاخوه علم اليقين قبل يوم الممات ان الحساب يوم القيامه على هذا الاصل فقد روى البخاري في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ليس الواصل اي ليس واصل الرحم بالمكافئ فإن الرجل الذي يعوده من مرضه قريبه ويحضر جنائزه أقاربه يجد في قلبه حالة من مكافأتهم حينئذ يزورهم كما زاروه ويعودهم كما عادوه ويحضر جنائزهم كما حضروا جنائزه هل هذه الصلة هذه ليست شيئا لأنك النمس تجب لما وجدته في قلبك لكن إذا قطعك بعض أرحامك فأصابك المرض فما عادت مات لك قريب فلم يحضر الجنازة احتجت إليه فحرمك كلمته فأغلظ لك أو ظلمك حينئذ تجد في القلب حالة من الغيظ حالة من الغضب تدعوك إلى عدم الإحسان له فتقطعه تكون حينئذ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لكن الله عز وجل جعل الصلة التي يجازي عليها أن تصل من قطعك لأنك في هذه الحالة عبد على الحقيقة لأن نفسك التي تحبها لان نفسك ذات الكرامة تدعوك الى مقاطعته وكيف يحسن الرجل الى من اساء اليه وكيف يصل من قطعه فان ذهبت الى عياده هذا او قابلته ببشاشه الوجه مع سالف اساءته لك فانما هذا هو تمام التسليم لرب العالمين لأنه ليس لك هول ولا حظ نفس فهذه هي على الحقيقة العبوديه أما طول الزياره التي تقع كالمكافأة أنت محسن لأنهم يحسنون إليك هذه ليست بشيء قد المزدي المزي في كتاب التهذيب بسنده عن الشعب أنه كان مولعا بهذا البيت كان يقول ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب حال الرضا لا يعرف الحليم ولا العاقل لأن من رضي قال خيرا ومن رضي فعل خيرا إنما حال الغضب تدعو النفس صاحبها الى الانتقام والانتصار ويعظم الشيطان له ذلك فيظهر على الحقيقة الحليم ويظهر العاقل في هذا الموصل وكان الشعبي يقول ليس حسن الجوار ان تكف اذاك عن الجار ولكن حسن الجوار ان تصبر على اذى الجار اذا أسى إليك جارك إذا تعدى عليك إذا ظلمك أورث ذلك القلب حالة من الغضب من الرغبة في معاملته بمثل حين حينئذ كان دين الله على خلاف هذا حتى ينسلخ العبد من طاعة نفسه واتباع هواه إلى طاعة ربه ومولاه فكان يقول ليس حسن الجوار أن تكف اذى إنما حسن الجوار أن تصبر على الأذى وأجل منه معنا وأحسن مقاما وأزين قولا ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النجار جاره ان يغرز خشبة في جداره وفي المسند ان اباه غيرت لما حدث بهذا الحديث طاق الناس سه، فقال ما لي اراكم عنها معرضين والله لا بها بين اكتافكم هذا هو الدين اذا جاء جاره يريد ان يغرس اقشابه في جدارك لا يحل لك منعه وهو جدار فانظر كم من خصومه وقعت بين الناس لان الجار فقط اراد ان يزيد في مساحه البيت بشرفه من شرفاته فلا يرضى جاره ان يخرج قليلا في هواء الشارع في الهواء ويمنعه ويخاصمه ويقاتله احيانا فانظر كم بين أفعال الناس وبين شرع الله عز وجل إنما تغرف العبودية إذا كانت الأوامر على خلاف ما تهوى وإذا أغضبك الناس ظهر البهرد وانكسفت المعادن كما كان شيخ الإسلام يقول كثير من الناس يؤمنون بكلام النبي مجملا وعند التفصيل هم من أكثر الناس ردة مجملا يؤمن بكلام النبي لكن إذا جاءه القول من قوله لعدوه الذي يبغضه وقضى النبي لخصومه أو قضى النبي له أن يغضب ممن يحب خرج من حضيرة العبودية الى فضاء المعصية وهذا كما تقدم ذكره في الاديان والشهوات حتى في الاديان اغلب الناس يخرجون للهوى وانما خرج الخوارج لانهم وجدوا في قلوبهم غيظا على اصحاب المعاصي لكنهم لن يضبطوا هذا الغير بضابط الشريعة فتقدموا بين يدي الله ورسوله فترى كثيرا من الناس يرون ظلم الحاكم وجوره ونفوسهم ليست حليمة فيغضبون فيورث هذا الغضب القلب حالة من الرفض والاعتراض والرغبة في زوال سلطانه وزوال دولته وعدم استمع له والقاعة ولا يكون الرجل منطويا تحت قاعة من يبغمه وتحت رايه الذي ظلمه وجر عليه فإذا جاءته النصوص والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منابذة الحكام بالسيف كما في حديث ام سلمة عند مسلم افلا ننابهم بالسيف قال لا ونهى عن المنازعة فقال الا ننازع الامر اهله كما في حديث عباده في الصحيحين وامر بالصبر كما في حديث ابن عمر وغيره سترون بعدي اثرا وامورا تنكرونها تصبروا فهذه الأوامر لا يحل معها الخروج على الحاكم ولا عزل الحاكم هذه سنته وقد نقل أبو بكر بن المجاهد الإجماع على هذا كما ذكره القاضي عياد في شرحه لصحيح مسلم فإذا جاءت السنة على خلاف الحالة التي في القلب لا يسلمون لها ويخرجون يتلمسون اقاويل الناس ليعارضوا بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام أحمد في روايه عبدوس العطار عن الحاكم المتغلب بالسيف إذا تغلب الرجل على الناس بالسيف قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يرى له بيعة في عنقه هذا هو دين الله عز وجل لكن كثيرا من الناس حالة الحرب التي بينه وبين هذا المتغلب التي يقع فيها من القتل ومن الفساد ما يقع تورث قلبه حالة من الكبر حالة من البغض تدعوه إلى عدم التسليم له وإلى دوام منازعته ولا ينطوي تحت رايته ويلتزم بسمعه وطاعته فإذا جاءت السنة كما قال الإمام أحمد نفر وخرج من السنة وتلمس من اقاويل الناس ما يعارض بها اقاويل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كما قال الله عز وجل وأضى الله على علم على علم واعتبر كما قلنا باليهود والنصارى ومنهم الأحبار والرهبان ويعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لما في قلوبهم من الحسد أطاعوا أهواءهم ودخلوا نار رب العالمين وباعوا جنة عرضها السماوات والأرض لما يجدونه في قلوبهم أريتا من اتخذ الهه هواه ما من اله يعبد اعظم من الهوى واعتبر بالشيطان كيف كان في السماوات العلى وكان يسمع ويرى الملائكه ترى العين ومع ذلك كيف لم يثبت امام هواه كيف غلبته نفسه فخرج من العبوديه الى فضاء الكف فاعلم ايها العبد انك لا تقوم بحقيقه العبوديه الا عند الغضب عند منازعه الهوى عند غلبه ما تحب وقد ذكرنا قبل ذلك وسنذكر فهذا الحديث واضح الدلاله عظيم الفائده حديث المراه الصالحه الا اخبركم بنسائكم من الجنه ألا فاحفظوا هذا الحديث فهو حقيقة الإسلام كله المرأة الصالحة أي هذا هو الصلاح وهذا هو التقى التي إذا غضبت أو اسي إليها التي إذا ظلمت وظلم الرجل للمرأة وإساءة الزوج لزوجته واعتداء الرجل على امراته تورث المراه حالا في القلب من الغيظ والغضب تدعوها إلى بغضه والنشوس عليه وعدم التسليم لطاعته فجاءت سنه الله عز وجل ان تمام صلاح المراه أن تدع هذا كله جانبا ولا تستجيب له ولكن تستجيب لربها الذي جاءت سنة نبيه بقوله لأن أحدكم قيحا فنحسته المرأة ما وفت حقه ماذا تصنع المرأة من الوفاء بحق زوجها حينئذ تدع النساء جانبا والظلم وانخضط وتضع يدها في يد زوجها قائلة لا أذوق مناما حتى ترضى هذا هو الإسلام فإذا ظلمك الرجل واساء إليك وهو ممن يحبه الله ورسوله وممن هو على ظهر الاستقامة فتمام التسليم أن تضع يدك في يده رضا لله عز وجل وأن تمدحه وأن تثني عليه وأن تواصله استجابة لربك لا استجابة لقلبك وقد فعل هذا الاخيار لما قالت زينب لصفيه ما قالت وهجرها النبي علمت ففي الصحيحين وغيرهما في قصة الاف سأل رسول الله زينب عن عائشه فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا استجابت لربها ولم تستجب لغيره قلبها فحياتك كلها على حديث المرأة الصالحه انظر اين قلبك اذا اغضبك الرجل او اساء اليك او ظلمك هل تمضي في معاملتك له بمقتضى ما تجده في القلب او بما يحبه رب العالمين هذا هو الاسلام الذي يؤلف الله به بين قلوب العباد لكننا مع الأسف مع الاستقامه الظاهرة من أعظم الناس عدوانا وخصومه لأننا لا نجعل كلمة الله هي العليا إنما نجعل نفوسنا هي التي إليها المرجع فنقول ونفعل وفقا للقلب فتكثر الخصومات حتى بين الاخوه يتخاصمون فيتقاطعون ويتدابرون لماذا كل منهم يدافع عن نفسه ويتبع هواه ولا يقف عند حدود الشر ايها الاخوه ان هذا الكلام مهم ولو حصل العبد هذه الحقيقه وعمل بها فقد نجا وأما من ضيع العمر في غير هذا وأخذ من العلم ما يصلح به الظاهر دون ما ينصلح به باطله فإنما يجمع ثم ينفق فلا ياتي يوم القيامة بشيء فحافظوا على دينكم ولا تضيعوا أعماركم في اتباع أهوائكم فإن الجنة والنار لحري لمن علم بخصرهما أن ينجو من هذه وأن يفوز بتلك إذا أنعم الله عز وجل عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا إصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها انك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا